صح به وصلنا م ن ولا وبعد و الى باب السواك وسنن الوضوء والباب الرابع في كتاب ا ل ط ه ا ر ة من, من شرح الممتع باب السواك وسنن الوضوء وتحدثنا عن باب المياه باب ا ل آ ن ي ة باب الاستنجاء ث ل ا ث ة أ ب و ا ب وهذا هو دركم أ ر ب ع ة و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ا أ ع د د ت و ر ق ة ستصور الان وتوزع عليكم هامه لا س ه م ا في هذه ا ل أ ي ا م ل أ ن ه ا تتعلق بحكم هام ا ل إ خ و ة الذين س أ خ ذ و ن ا ل و ر ق ة يعني بالطبع لن نستطيع أ ن نصورها بعدد حضور كل أخ ل ه أ ن يصورها و ي و ز ح ه ا كيفما شاء وليزداد الخير والذي أ خ ر ن ي في ا ل ص ل ا ة عن الاتيان مبكرا هذه ا ل و ر ق ة بالرغم ذلك فيها بعض ا ل أ خ ط ا ء ا ل ق ل ي ل ة الشيخ يوسف ذهب ي ص ح ح ه ا ويصورها وهي جواز صيام يوم ع ر ف ة إ ذ ا وافق يوم ا ل ج م ع ة يعني إ ذ ا جاء ع ر ف ة يوم ج م ع ة يجوز أ ن يصوم المكلف ع ر ف ة في يوم ا ل ج م ع ة م ن ف ر د ة حتى و إ ن لم يصوم الخميس هذه ا ل م ش ك ل ة تحدث في كل سنه اقراها عليكم ثم نوزعها بعد ت ص و ي ر إ ن شاء الله ف إ ن من اكل السنن في الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم ع ر ف ة وهو يوم التاسع من ذي ا ل ح ج ة وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو قتاده في صحيح مسلم في كتاب الصوم حليث رقم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والسنه الباقيه وفي حديث مسلم أ ي ض ا 1 1 ف م من طريق أ ب ي ه ر ي ر ة قال صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ل ي ل ة ا ل ج م ع ة بالقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم ا ل ج م ع ة بالصيام من بين ا ل أ ي ا م إ ل ا أ ن يكون في صوم يصومه أ ح د ك م هذا النص في صحيح م س ل وذهب العلماء إ ل ى جواز صيام يوم ا ل ج م ع ة منفردا إ ذ ا وافق عرف أ و عاشوراء أ و كان صيام ع ا د ة أ و وافق نذرا من أ ق و ا ل ه م قال ابن حجر في الفتح م ج ل ة الرابع ب ي ث ل خ م س ة و سبعين يجوز صيام ا ل ج م ع ة لمن صام قبله أ و بعده ب ح ا ل ة يعني تصوم ا ل ج م ع ة بشرط أ ن تصوم ه قبله أ و ت بعده واحد او اتفق وقوعه في أ ي ا م له عاد بصومها يعني كان تعول الصيام فاتفق في يوم ا ل ج م ع ة مع عادته ك ا ل آ م البيت أ و عرف أ و وافق نذرا ذكر حدر ابن قال ا ل إ م ا م النووي في صحيح مسلم الجزء الثامن ص ف ح ة الساعتاشر باب ك ر ا ه ة إ ف ر ا د ا ل ج م ع ة بصوم لا يوافق ع ا د ة يقول وفي الحديث ا ل د ل ا ل ة ا ل ظ ا ه ر ة لقول جمهور اصحاب الشافعي أ ن يكره أ ف ر ا د ا ل ج م ع ة للصوم إ ل ا أ ن يوافق ع ا د ة أ و وصله بيوم قبله أ و يوم بعده قال ابن قدامه ة يكره ي أ ف ر ا د ا ل ج م ع ة للصوم إ ل ا أ ن يوافق صومه صوما كان يصومه مثل من يصوم يوما ويفطر يومه ف أ ف ط ر الخميس وصام ا ل ج م ع ة و أ ف ط ر السبت فقد صام ا ل ج م ع ة يجوز ذلك بلا كراهه ل أ ن ه اعتاد أ ن يصوم قال العلامه رحمه الله شيخ محمد بن صالح في ش ر ح ي ل ص ل ح ي ن ولو صادف يوم ا ل ج م ع ة يوم ع ر ف ة أ و عاشوراء فلا ب أ س بصيامه منفردا ل أ ن التخصيص في هذه ا ل ح ا ل ة ليس تخصيصا ل ل ج م ع ة و إ ن م ا ل أ ج ل ع ر ف ة أ و ل أ ج ل عاشوراء هذا ينبغي أ ن يعمم وأن ان يعرف هذا الحكم ل أ ن في العام الماضي جاء يوم ع ش و ر ا ي و م سبت وحدث هنا في المسجد بعض ا ل أ خ و ة قالوا من لم يصلوا ا ل ج م ع ة أ و يصلوا لاحد يفطر ط ب ع ا هذا ا ل ك ل الشيخ م ا عسى ورجعناهم م قال ما قلت ذلك إ ن م ا هم فهموا خطا قال, قال في نفس اليوم الذي قال فيه ا ل ن منبر في نفس اليوم في الافطار قال ما قلت هذا ان الجمهور فهم خطا مني عموما نعم طبعا المصرح ياخي يا أ عاشوراء عرف إ ن صادف جمعه او سبت يصام ا ل ف ر د ا ولا باس هذا كلام العلماء ا بن حجر إنه ابن ق د ا م شير محمد بن, بن صالح على ج م ا ع ة ا ل أ ق و ا ل ولا مخالفه الا القليل ف أ ق و ل هذه ا ل و ر ق ة لابد أ ن تعمم ب ا ل أ ح ك ا م ص ف ح ة والمجلد والقائم حتى لا تكون هناك ح ج ة نسال الله ان يتقبل من الجميع نعم نعم نسأل الله لا、نعم. أ ن ا خلاص حسبت ما كفاك هذا الكلام كفاك انا املك لك ا ع ج ب م ن ت ا ن ي و ل ا ب ن حجر النوي بن قدامه شيخ محمد بن صالح اعجبني ثاني اريد ان اضيف نسال الله القبول إ ن م ا ا ل أ ف ض ل أ ن تضيف إ ل ي ه يوما قبله خ م ي س ا ل ج م ع ة إ ن م ا لا نامر أ ح د ا ب ا ل ف ت ر إ ل ا ي ص ل الخميس فليصل الجمع ة ولا باس حتى لو ر أ ي الشيخ الالباني هذا الكلام جمهور لعلماءه ولا ب أ س بذلك باب السواك ي وسنن الوضوء الحقيقه ة ذ ا الشيخ معاما ودعاء ي و م ع ر ف لا إ ل ه إ ل ا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم و أ ف ض ل ما قلت ا ن ه والنبيون ا ل قبل ي لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أ ف ض ل الدعاء في يوم عرف باب السواك وسنن الوضوء قال المصنف كما هو العادة هو ن ق ر أ ا ل م ث ن أ و ل ا ثم نعلق على ا ل م ث ن ا ل ش ر ح بعود لين ملك غير مضر لا يتفتت لا ب أ ص ب ع أ و خ ر ق ة مسموح كل وقت لغير الصائم بعد الزواج م ت أ ك د عند ص ل ا ة وانتباه وتغير فم ويشتاك عرضا مبتدا بجانب فمه الايمن انتهت السواك هنا انتهت ايه معنى الكلام ده تتحدث عن سنه الايك السواك والسواك من سنن الفطره ا ل ه ي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله التسوق بعود جين كان ينبغي عليه أ ن يقيد يعني هل يجوز ان ت ت س و ك بعود حطب لين بعود غاب لين كان ينبغي أ ن يقيد ويقول بعود من شجرك ا ل أ ر ا ك مش كل عود يجوز ان تتسوق به بعود يلين لماذا قال لين ليبين أ ن الجاف الصلب يؤثر على ا ل ل ث ة و ع ل ى يعني جامد يضر ولا ضرر ولا ضراء ما ل ا ج ه أ ن يكون السواك لينا هينا طريا رطبا على ا ل ل ث ة ب ع و د اللين منقن يبقى واحد لين اثنين ايه منقن ايه معنى منقن يعني يلقي لا يلوث يعني السواك لو كان لو, لو أ ن السواك لا يلقي ا ل خ م فلا يوجد ان تترك به فلا و د أ ن يكون ملق غير مضر لا يتفتت لا ب أ ص ب ع أ و خ ر ق ة يعني ا ل ت ث و ق لا يكون بالايه بالاصبع و لا ب ا ل خ ر ق ة الكلام ده ي ن ا ق ض ه العلماء يقول أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يجد السواك كان يتسوق ب أ ص ب ع ه وقد صح هذا و أ ي ض ا التسوق ب خ ر ق ة في ح ا ل ة على وجود السواك ل أ ن العله من التسوق هي ت ض ي ف الفم ف إ ن تحققت ا ل ن ظ ا ف ة ب ا ل أ ص ب ع أ و ب خ ر ق ة ج و ز ز ل أ و م ع ج و ن أ س ن ا ن إ ن م ا ا ل أ ف ض ل من بين هؤلاء هو سواه ل أ ن ه من اكل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث س و ا ك ا ل ع م د ة في التفرقه بين الواجب والمندوب من أ ي ن قسم العلماء ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ي ة إ ل ى واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه لولا أ ش ق على أ م ت ي لامرتهم بالسواك عند كل ص ل ا ة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرتهم يبين أ ن ا ل أ م ر يفيد إ ي ه لا الهجور لامرتهم يعني لو امر بالسواك لاصبح ا ل أ م ر إ ي ه واجبا م ن ه ن ا استنبط الفقهاء أ ن ا ل أ م ر يفيد الهجور لقول صلى الله عليه وسلم لامرتهم يعني إ ذ ا أ م ر بالسواك كان, قد كان سيصبح فرضا واجبا إ ن م ا لم ي أ م ر لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك عند كل ص ل ا ة ولذلك قال مسنون المصنف هنا يقول بمتي هو ايه مسنون يعني س ن ة و ا ل س ن ة يجب أ ن تكون و ا ض ح ة في الذهن لها معنى عند الفقهاء ولها معنى عند المحدثين انتبه ل أ ن البعض يقول مدلس على الناس علماء ا ل ل ح ي ة س ن ة الذي يعفيها ي أ خ ذ ا ل أ ج ر والذي يحلقها ليس عليه شيء شوف التدريس مدلس هنا يعرف ا ل س ن ة بتعريف تعريف الفقهاء ا ل س ن ة عند المحدثين هي أ ق و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم و أ ف ع ا ل ه وتقريراته وصفته ا ل أ ف ع ا ل و ا ي ه طب الاقوال ا ل ر ي ه إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل لقوس الفعل ذ ل ر ي ه صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي فيعش ط ب التقرير لا صنق سلمان حينما أ ن ك ر على أ ب ي الدرداء أ ن يقوم ا ل ل ي ل ة ف أ ق ر سلمان على قوله صنق سلمان أ و يقر صحابيا على فعل معين أ ن يؤكل الضرب بين يديه فيقر من ي أ ك ل ه هذا يسمى ايه إ ق ر ا ر ي ب ق قول أ و فعل أ و إ ي ه او اقرار أ و ص ف ة للنبي صلى الله عليه وسلم هل السنه عند من عند المحدثين عند الفقهاء ا ل س ن ة تقابل ا ل ف ر ق يعني ولذلك تعريف ا ل س ن ة عند المحدثين منها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح ومنها ا ل م خ ر ب ومنها المكرور يعني ا ل س ن ة تحمل ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ف ي ة الخمس لبس الذهب ب ا ل ن س ب ة للرجال حرام من أ ي ن عرفنا ا ل ح ر م ة من ا ل س ن ة معدش ا ما يخرجوا اليه الذهب لابسه لا يؤذي عن ا و ج ه ي أ س م ط ب ي أ س م بالايه بالسنه اذا في هذه ا ل ح ا ل ة ينبغي أ ن نفرق بين معنى ا ل س ن ة عند ا ل ف ق ه ا ء وعند المحدثين ف ا ل ل ح ي ة واجب ب ا ل س ن ة و ا ب ذ ك و ر ي ن ب ا ل س ن ة لا تقول هي س ن ة ف إ ن ه ا يثاب وتاركها لا ي أ ث ر هذا تجليك يا م د ل س فلا بد أ ن تنتبه إ ل ى ت ق س ي ر معنى ا ل س ن ة عند العلماء مهم جدا قال ويسمو مصنوع كل وقت يعني سواه سنه في, في كل اوقات لغير صائم يعني إيه؟ كل وقت طبعا ل أ ن ه له ع ل ة العله و تغير ر ل ح ت في اي وقت تغير الفم ف ا س ت ع م ل سواه في اي وقت انما هناك ازمان ي ت أ ك د فيها استعمال سيذكرها المصنف الان في كل وقت لغير صائم بعد الزوال كلام مذهبي لا دليل عليه يعني عند ا ل ح ن ا ب ل ة قال نكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال ما هو الزوال الشمس تشرق ب الصباح من ا ن ي ل من المغرب من المشرق ثم ترتفع طيب حينما تشرق من المشرق ظ ل ك ظ ل ك ظل يتناقص يتناقص إ ل ى أ ن يصبح عند الزوال ظلك مثلك ثم بعد الزوال يتزايد ف إ ن ب د أ الظل في ا ل ز ي ا د ة فقد ب د أ الزوال ما معنى الزوال أ ن تصل الشمس إ ل ى وسط السماء ثم تنحرف عن وسط إ ل ى ج ه ة الغرب ما هو ا ل م ش ر ترتفع ترتفع ترتفع الى ان تصل الى ا ل و س ط كبد كبد السماء ثم ايه؟ تنزل الى ج ه ة ا ل ي المغرب اول ما تنزل هكذا ش ع ر ة هذا يسمى ا ل ي الزوال يبقى الزوال ا ل ح ن ب ل ة يقولون انه لا يكره استعمال السواك بعد الزوال للصائم فقط لمن ولكن هذا الكلام الدليل يدفعه يرده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقر صائم إ ل ى غروب الشمس لا ب أ س أ ن يستعمل السواك ص ا ا م ل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ن د و ض بالغ فلسطين شاقي و ا ل م ض م ض ة إ ل ا أ ن تكون ص ا ئ م ة يعني ا ل و ل غ ة تكون ف في... ل ولذلك عند الوضوء ينبغي أ ن تبالغ في في المضمض اي معنى المبالغه تمج الماء مج تروجه في اطراف فمك و غ ر غ ر غرغرع م ا ش وتستنفر ما معنى تستنثر تدفع الماء إ ل ى داخل اليه الانف بقوه ثم تستنثر المج و ا ل ا س ت ن س ا ر من س ن ة الوجوه إ ل ا ان تكون صائما يعني حتى نصل الماء الى ا ل إ ي ه الحرق وينفت إ ل ى المعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا إ ذ ا كان السواك م ع ط ر له ر ا ح ة النعناع بالطبع ع ا ي لا يجوز ان يستعمل ل ل ص ا ئ ب ل أ ن له نفاه ينفد إ ل ى الجو كالبخور هو ا ل ذ يكره ينفذ ي إلى الجو يكره في هذه الحاله ة سواك ي ر لان أ ن ق ل العلماء للصائب يكره أ يشم ر ا ئ ح ة الايه ب خ و ر يعني ل ب خ و ر نفاه له نفاه جر وله نفاه قال لغير ا ل صائم بعد الزوال م ت أ ك د عند ا ل ص ل ا ة يعني يذكر ا ل آ ن الحالات التي ي ت أ ك د فيها السواك واحد عند ا ل ص ل ا ة عند الصلاة بعض الاخوه ة تعملوا ف ي بعد الوضوء ا ل م ف ر و ض فين عند ا ل ص ل ا ة لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك فين عند. عند كل ص ل ا ة ليس عند كل وضوء ضعيف عند كل ص ل ا ة يستاك عند الصلاه ة اثنين ا ا ن ت ب م انتباه م ع ى ا ن ما معنى انتباه يعني استيقاظ ب ا ل ن و ر م س ت ف ح ه انتباه لا انت ب ا يعني ي ه عند استقاله اليه من النوم لماذا ل يغير ر ا ح ة الفم وتغير تغير فم طبعا ا ل ح ن ا ب ل قالوا يكره بعد الزوال ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة و ه ي جدا ا ل ع ل ة تواهيه قالوا أ ن ا ل ع ل ة أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أ ط ي ب عند الله ي ب ا ي حافظ على الخلوف بعدم الايه فلانتم جوزتموه قبل الزوال وكرهتموه ب ع د ه قال ل أ ن بعد الزوال ما المانع خ ل و ان تفوح ر ا ح ة الخلوف قبل الزوال هل هناك م ن ع من الناس من يجوع بعد الفجر رجل متعود على الطعام س ع ش ر ة المعده ففض رحت إيه؟ راحت الفم هذه ا ذ ه العلمه غير م ن ض ب ط ة على الاطلاق لان راحه الخلوف قد تتحقق قبل الزوال وقد تتحقق بعد الزوال ثانيا ان هناك من الناس من لا خلوف له على ا ل ا ص ل ا اي رأيك ق ا ل م ع د ة يستمر ف ي ا ل ط ع ا م عنده ايه ل ح د الغروب فلا تفرغ ايه كما أ ن المائده عنده لا تخرج خلوفا فربتكم للسواك بسبب الخلوف نقول له م إ ي ه هذه إ ل ا لا ينضبط بها ا ل ك و كما قال العلماء قالوا انا مصنف و... و... و... وانتباه يعني عند الاستيقاظ من إ ي ه كما فرقوا بين النوم في المساء والنوم في... في النهار طب التفرق ما التفرقه قال والانتباه بالليل طيب لو انتبهت بالنهار يعني واحد نام في ا ل ق ي ل و ل ة ثم قام من قيلوله وايه ا س ت ح ب ن ا ل أ ن ا ل ع ل و ا ح د ا ل ع ة و ا ح د ة في النوم او في النهار ي ب ى انتباه في أ ي وقت قال وتغير فم يعني ع ن د م ا ايه تتغير ر ا ح ة الفم و ي س ت ا ق عرضا يعني بالعرض ع ر ف العرض يعني ايه ك د ه ايه بعرف. بعرف بعض الاخوة ايه نعم. هو طبعا الدليل الفعل. الدليل هو ال ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ل ه ايه ايه ا ي ا ل ه ايه ايه ايه ايه ا ذكر ا ل ش ايه ايه ا ه ا ل ل ه ا ن بعض ا ل ع ل م ا ء ف ه م و ا ا ل ت س و ق ع ر ض ايه ايه ا ي ا ي ع ايه ا ي ايه ا ي ايه ا ي ا ي هكذا إ ل ى أ ع ل ى عموما ل م س أ ل ة لا ت ر ت ب عليها خلاف إ ن م ا كل يستاكد ا ل ط ر ي ق ة التي هي تنظف ه ا فللسواك عله إ ن ت ع ق ق ت خلاص ما في م ش ك ل ة قال مبتدئا بجان فمه الايمن أ يبدأ ي م ن ب ل أ لماذا ي ب د أ ب ا ل أ ي م ن لان رسول الله كان يحب اليه التيمم فيه تناعله وفيه ترجله وفيه ش أ ن ه كله حديث صحيح ي ب د أ ب ا ل أ ي م ن ثم قال ويدهن غباء يدهن غباء يعني يدهن غباء دهان يعني يتعطر يضع العطر يدهن دهن يعني أ و يدهن ر أ س ه يوما ويترك ا ي ه يومه هذا معنى غبا يعني يضع يوما ويترك ا ي ه يومه قال ويكتحل وترا هنا بان ع ر ف الكحل يا اخواني من ا ل س ن ة لكن الكحل المقصده و هنا كحل يسمى الاسم الاسمد هذا كحل الله لون له بعض ا ل ا خ و ة يضع كوحله س و د ك ه وشوطاني ي كده ما شاء الله تمايزه ا ل إ ث م دا كحل كان كانوا يستخدمونه ل إ ي ه ل س ا ع ة العين والحفاظ على, الإيه؟ على النظر ب ق و ة ما شاء الله بس كحل يسمى ا ل ا ث م فلو أ ن هناك إ ث م في هذه الايام ا ب ت ع ل إ ن م ا بعض ا ل ا خ و ة ي أ ت ي إ ل ى كحل أ س و د كحل نساء هذا ويضع هذا الكحل في عينه الكحل المقصود هو ا ل إ ث م د حتى قال العلماء أ ن الكحل ب ا ل إ ث م د أ ي ض ا للرجال لا يكون إ ل ا في ح ا ل ة مرضي يعني ب س ع ة العين أ و ب غ ي ر ه إ ن م ا طالما ليس له لون يجوز أ ن يوضع بالعين لكل سبب قال ويفتحل وترا وتجب ا ل ت س م ي ة في الوضوء مع الذكر انتقل هنا إ ل ى سنو الوضوء و ا ل ح ق ي ق ة ك ل م ة تجب ا ل ت س م ي ة تجب التسميه وينبغي أ ن تذكر لكن الراجحيه تستحب ا ل ت س م ي ة لو أ ن رجلا توضا بدون ت س م ي ة ما تقول في الوضوء صحيح عند الجمهور وباطل على قول بعض الحنابله إ ن م ا الراجع ع ن ه إيه عنه صحيح لماذا ل أ ن الله قال إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المواقف وامسعوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م إ ل ى الكعبين هذه ف ر ا ئ د الوجوه التي ذكرت في ا ل آ ي ة فما زاد عن ذلك فهو سنه لا شك أ م ا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بعضهم ض ع ف قالوا ضعيف ومن صحح الحديث قيل انه لا وضوء كاملا ولذلك فرق العلماء بين نوعين بين الجزاء والاجزاء إ ج ز ء بين ا ل و ا ل إ يعني رجل ج ن ب جون ن ويورجن ي غ ت س ل لرفعني جنان خلا ع ل ملابس وللفل ي ا بح ر خ د ر و س بسم الله وراء طالع هذا المستعد امني موسي ادسى انما اجزاء يختلف عن إ ي ه الجزاء الجزاء وعن يحصل على الثوب ا كاملا كيف ي غ ت س ل يغسل م ذ ا ك ي ر ي ت و ض أ و ض و ه من ايه ل ل ص ل ا ة يغسل ا ل ر أ س ثلاثا ثم على شقه ا ل أ ي م ن وعلى شقه ا ل أ ي س ر ثم ي ع م الجسد لو فعل ذلك ا ي ه اخذ الـ الـ الـ الجزاء ا ي ه كاملا إ ن م ا الذي فعل ا ل أ و ل ى أ ج ز ا ه ا ل غ ز فرق بين الجزاء و ا ل إ ي ه والاجزاء انتبه لهذا لذلك إ ن لم يذكر اسم الله على الوضوء الراجح أن ا ل و ض و ء صحيح نعم هذا ل ك ل ا م ده انت عارف معناه ايه لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب أ خ ي ه ما يحب ه ن ف س ه ايش كامل معنى بأهن يبقى خلص ا اصل ا ل ب ق ا كله لا لا لا لا حسن كل, ده في السنة ده كل ده في السنة لا في ا ل س ن ة معناها كمل خرب ب ي و ل ا ن ا خرب يود كل لا في ا ل س ن ة لا ص ل ا ة لمنفرد خلفه الصف لا ص ل ا ة لحاذق ب ن ا ش المنفردي النبي امره بالاعاده لا ص ل ا ة لمن لحاذق يعني واحد عنده ايه حاذق انصله هل نقول ا ل ص ل ا ة لا ص ل ا ة ك ا م ل ة لا كل لا ليست في ا ل س ن ة بهذا المعنى و إ ل ا ف يترتب ه ا حفو توتب على ذلك أ م و ر ك ث ي ر ة المهم قال نعم يا شيخ محمد لا ا ل غ س ل لابد أ ن يكون بماء مطلق يعني صابون لا ب أ س استخدم الصابون بس آ خ ر وحده ما, ما في صبور قال وتجب ا ل ت س م ي ة مع, مع, الذكري مع الذكري يعني عند الذكر و و ض ء مع ا ل ي مع الناس ذ ك ر ي ي ع ي أ ج و ه عند ن الذكر ا ا ل لا شيء عليه الناس لا شيء عند ل ي ه ع الحنبله ي ة الناس لا ل شيء ي ع حتى قالوا لو أ ن ر ج ل نسي ا ل ت س م ي ة في أ و ل وضوء نسي التسميه ة ا ثم تذكر وهو يغسل اليد أ ن ه لم يسم ماذا يفعل لا هل ي ب د أ الوضوء من ا ل أ و ل يسم ثم يتوضا من اولا ام يسم و يتم اختلف العلماء ا ل ح ن ا ب ل ة فيها صاحب م ن ت ه ى قال يبتدئ من ا ل أ و ل و يسم و صاحب ا ل إ ق ن ا ع قال يسمي ويتم ق الشيخ ا ل بن ع ث ي م ي ن و ا ل أ م ر إ ل ى صاحب المنتهى ل أ ن المذهب إ ذ ا اختلف صاحب ا ل منتهى منتهى ا ل إ ر ا د ا ت مع صاحب ا ل إ ق ن ا ع فالمذهب ما ذهب إ ل ي ه من صاحب ا ل منتهى ص الارادات ح ب هذا كلام العلماء يعني إ ذ ا تذكر في وسط الوضوء ي ب د أ من أ و ل وضوء و إ ي ه طبعا أ ح و ط العبادات أ ف ض ل تحتاط لدينك تذرعي ع ن غسلت الوجه ثم تذكرت أ ن ك لم هات الوجه وما دين ث ا ن ايه م ش ك ل ة في م ش ك ل ة في مشكله, في مشكلة. ما شاء الله ما شاء الله تعمل في مشكله ة ب ق من هذا ا ل أ م ر فالاحتياط للدين أ و ل ى والله تعالى أ ع ل ى قال ها خلاص اتكلم عليها、بقى. فقض الماء من ا ل س ن ة أ ن ت ت و ض أ م ر ة م ر ة ل أ ن البخاري ب و ا ب في صحيحه الوضوء م ر ة م ر ة ثم الوضوء مرتين ومرتين ثم الوضوء ثلاثا ث ل ا ث م ر ة م ر ة يجزئ عندك بينك تعمل ايه م ر ة و ا ح د ة كل ا ع ض ا ء م ر ة واحده وقد ت و ض أ ت وضوءا صحيحا م ئ ة في ا ل م ئ ة و ض ح شكلي انا أ ق و ل قعق صنبور وربو يوسع ل ي ك نعم ها؟ آه يقول ا ل ت س م ي ة في الحمام ا ل ح ق ي ق ة الحمام نفهمه نحن خطا أ نفهم ل ح م م ا خطأ الخلاء لا يجوز ان ت س م ى فيه الحمام يشمل الخلاء ويشمل الدش فيجوز أ ن ت س م ى عند الدش وعند ا ل ح ن ف ي ة ولا يجوز أ ن ت س م ى في م و ض ع ل أ ن موضع ق ب ل ح ا ج ة الخلاء س م ه ا واحد عنده د ر حمام ث ل ا ث ة في ث ل ا ث ة ا ل ك م ب ن ا ش ن و ا خ د خمسين سنتيمتر ونبقي كل ه ايه حمام ع ن ف ي ة بني دش ي س ب ف ي ه لا طبعا س ب ل حتوقف التسويه في ت س ع ة متر عشان خمسين س ن ت ي م ر ما ينبغي هذا هذا مهم جدا فالتسويه في موضع قضاء ا ل ح ا ج ة لا تزور حتى ت ض ح ا ل أ م ر لو أ ن ك جئت ب س ت ا ر ة قماش ووضعتها على الكمبيشن ففصلت الخلاء على الحمام يلي أن تسمي أم ل او إذا الخلاء و ض ع القضاء لا شيء لا شيء تسمي ت و ع أكثر ن نعم هذا المبولة خلاءة بالطب المبولة د خ ل ام ء هي في ح ا حاق ا م لا ل ص ن ف و ا ج ب الختان ما لم يخف على نفسه ادخل الختان في السواك وسوء الوضوء مصنف كان ينبغي ان ي ق و باب ا ل س ا الفترة طالما اراد ان يدخل الختال نعم تحدث عن السواك ك وصل وسلع و يدخل تحدث نعم عن ايه الوضوء ايه ده حجر الختان في الموضوع ده ا ن ه ا ل ص و ا ب أ ن يقول السواك وسوء ا ي ه الفطره لذلك استدرك البعض على المصنف ه ذ ا الكلام والختان ا ل ح ق ي ق ة خ و ا ن يا ل خ ت ا ن ي ع ة الختان ر ح م ن ا ل ش ر ي ع ة الرحمن و ا ل ذ ك ر و ا ل إ ن ا ث على الختان أ و ل دفع ل أ ح د ا ل أ خ و ة ص ح ي ف ة مش عارف ا ل أ س ب و ع كتب عالم حاصل على الدكتوراه مش عرف ا من ج ا م ع ة ش ر ع ي ة يقول الرجل الذي يدفع ابنته للختام مجرم ينبغي أ ن يعاقب شرعا ل أ ن ه يدفعها ليقطع جزءا من جسدها شوفوا التخريف يا م خ ر ف عد إ ل ى كل كتب ا ل س ن ة كل كتب السنة, كل كتب السنة البخاري اهو مسلم ابو داود ابو داود تلميذي ت ع ف ت م ا د و د لابن القيم ا لانه المفرد ا ل ب خ ا ر شرح ا ل س ن ة للبغوي انا مش ع ا ر ف الناس دي بتجيب العلم ده منين يعني ي انا لا ادري من اي ن ه ا ل م ش ك ل ة طبعا ا ل ب ع ده لما ق ر أ ف ي ه بالتفصيل في منبسط دار ا ل إ ف ت ا ء المصريه ة م ط ب سنه سبعه وتسعين ختان الاناث مشروع بالكتاب والسنه التوقيع دار الافتاء ايه العصا و ا ل م ض ة و ا ح د ة والقائم واحد ما أ د ر ي ي اكتشفوا ف ج أ ة بعد طول سنين أ ن الختان غير مشروع لسه متشفيه سنه خ م س ة بعد مؤتمر السكان يعني كل علماء ا ل أ م ة الذين ن ا ب و ا لم يعلموا أ ن الختان غير مشروع و ج ا ء ج ه ب ل ة ع ص ي ل ا ليقولوا ان الختان ليس له أ ص ل في الكتاب و ا ل س ن ة خذ أ ج ب ل ك أ د ل ا من الشافعي ختام ا ل ز ك و ر واجب وختام الاناث واجب. واجب وروايتان الإنس عن أحمد بالوجوب للاناث نواله وبالاستعباد لنواله اخرى ن بالنجوب للإماث ومن ب استحباب ر و ا ي ل المالكين ا ختام ا ل ز ك و ر واجب وختال م ا إ ن الاناث ث مستحب ا أ ح ن ختام وختام الزكور واجب ا ل إ م ك ر و ة يعني الفقهاء ا ل ا ر ب ع ة ذهبوا إ ل ى أ ن ه مشروع ام لا انما اختلفوا فيه في هل هو واجب أ م مستحب لمن ب ا ل م ر ة كلهم أ ج م ع على أ ن ه واجب لمن للرجل الخلاف في و ج و ب ه ام ا س ت ح ب ا ب لمن يبقى في حد من العلماء قال ليس له أ ص ل في الشر جهليه في عديمه لا لختان ا ل إ ن ا ث لا للزواج المبكر لا ليحم شعلهم ملياه ما شاء الله شعارات و ا ل م ص ي ب ة الكبرى أ ن الحزب الديمقراطي أ و الجمهور في ا م ي ن ك ا اجتمع و أ ص د ر قرارا يطالب الحكمه بفرض حيتان ا ل إ ن ا ث على البكاء هناك يسطرون هذا لنا وقال ابن تيميه في الفتاوى وكان الرجل يعير عند العرب إ ن لم تكن امه م خ ت و ل ة فيقال له يا ابن القلفاء قال ف ا ل م ر أ ة القلفاء تتطلع إ ل ى ا ل ر ج ا ل أ ك ث ر من غنيها لذلك قيل يا ابن م ق ط ع ة البذور هو هذا يقول وقد كان الشيخ الألباني حليث أبي داور اخفضي حديث أبي صحع ولا تنهك لحديث من ام ح ق ي ة في سنن ابيهم قال الامام ا ل م خ ا ل باب التقاء الختانات اذا مس الختان الختان وضب الغصن ختان الذكر مس ختاما ا ل ا ن ب ا ل غ ن س ا ي تختتت ا خ ت ا ت ا لا شك اذا افتادت ا ل خ ت ا م تختتن ا بنات الرسول لن يختتن كذاب كذاب في اصل وجهك هاجر ا خ ت ا ت ن ا سنه هذا ان هاجر ز و ي ة ام ولد اسماعيل قد ايه اختتنت ا ام وهاجر في حديث ا ل ا م ي المفرد تقول اسمت مع م ج م و ع ة ن س و ة في زمن عثمان ف أ م ر بنا فاغتسلنا وايه واختتلنا د ه في ا ل آ ا ل م ف ر ض عن الدخان المهم أ ن ه ما قال أ ح د من العلماء أ ن ه ي و ر مشروع ما أ ن ت ا ل آ ن تسمع العجب قال طبعا يصوروا بقى ج ر ي م ة في حق ا ل أ ن س ى الاعتداء على ا ل أ ن س ى دمار ت س ي ر ولا بد من ت ج ر ب ما شاء الله هؤلاء الذين يتكلمون أ ق و ل لهم انظروا الى جداتكم و أ م ه ا ت ك م هل هن مختتنات أ م لا مختتنات يعني تاريخنا يدل على أ ن الختان جاءنا من وابن القيم له بحث طيب في تحفه ودود في شان ختان النزاع المهم قال ويكره القزع, القزع. تعرف القزع؟ انواع ل القزع ق ز ع تعرف أ والسفله ما اسميتهم انا السفله لكن ابن القيم هو الذي سماهم ذ السفله قال والقزع انواع واحد أ ن ي أ خ ذ أ ج ز ا ء من ر أ س ه يعني حفر حفر حفر حفر هنا وحفر ه ي ن وحفر ه ي ن و د ه ئ ي ه لا افعله إ ل ا المجانين الثاني أ ن ي أ خ ذ ن ا ص ي ة ا ل ر أ س ويترك الباقي يعني رحل ا ل نصه كده ي ت ر ك نصه الباقي الثالث وهو المنتشر عندنا ويفعله ا ل س ف ا ء ا ل س ف ل ة كما س م ع ابن ا ل ق ي ر أ ن يحلق الجانبين ف ر ن س ا و ك ا ب و ر ي ا عرف الكبوريا ا يحلق الجانبين ويترك ا ل ي الوسط لا قال ابن القيم لا يفعله إ ل ا ا ل س ف ل ة سماهم ا ل س ف ل ة والحلاق الذي يقوم بهذه ا ل ح ل ق ة ايضا ل ل ح ق ة أ دخله حرام ل أ ن ه يتعاون على ا ل ا س م والعدوان يبا لا بد أ ن ننهى عن هذا قال ونهى عن القزع و ي ق ر أ القزع أ ن ي ح ل ق الجزء ا ل آ خ ر ويترك الايه ا ل أ و ل وسيب الاخر أ و الاخر وسيب ا ل أ و ل أ و ي ح ل ق ا ل ز ا ء أ و ي ح ل ق ا ي ه ي ب ر ع ا ل ق ز ع على أ ن و ا ع كما قال العلماء كرات تحريم نعم、أه. هو يموسى ه مكن منموس و هو مكن اي حال واحد حلا بالمعص خلي ا ز ا دي خلاها كده ايه ب ي ض ة و تاقل دي ق ز اش كده ب ا ل م ك ن ن م ر ة واحد زيو اتنين اي ن م ر ة وراح يجيو في النص هنا ن م ر ة واحد و اني م ر ث ل ا ث ة ثبت ل ا ث ة شعروها ايه طويل واحد ها خلاه كلها م س ت و ا كلها واحد هكذا قال العلماء أه نعم نعم ق نعم الشيخ نعم ا ل نعم هنا الشيخ ذكر هذا في ا ل م ن ت ع قال ابن القيم ذكر ذ ل إ لعله ا في تحفه ودود أ ي ض ا طالما لم تبدو ولم تظهر أ ن ا مش ه نجيب م ز و ر ق ى ن ق و ل لك سنتيمتر وديك ونحن سنتي. ل مولاد أ ا مؤمن ما احنا حلقين برضه. دي اخف حلقين دي برضه أ من دي م ي ة في ا ل م ي ة ل أ ن دي جوانب بس م ا تقلع كلا كله ا ك ل ايه ص ه ر ه خالص وانت برضه ك ل ا م ش هنجي نقول دي ث ل ك ن هذا هو مجمد لان هذا هو مجمد ل ن هذا هو مجمد لان ا ه ج م د لان هذا هو مجمد لان هذا هو مجمد ل ن هذا هو م ج م لان هذا ل و مجمد لان هذا هو مجمد لان هذا هو م ج لان هذا ه لان هذا هو م ج م لان هذا هو م ج م لان ه ك ا هو م ج م ل ن ه ذ هو مجمد ل ه ذ ه ا س ت ع ا ن ه م س ت و م ج م لان ه ذ ه م ن ا ل ج و ا ن ب و ه ذ ه م ر ك ز ل ا ه ا هو مجمد لان ه ا م طبعا وليه نهى رسول الله عن القزح ونه ل الله ي ق ت ل التعليم ل للحلقين يقولي لشاولك ما شاء الله عنه محلا واللي قالت سوى الحلاق ا ل ش ي ب الشرع مش هيحلق لا يمشي ويغلب الشرع فيه احلاق م ت ت ل ى دي كلام تقوله لي يا م و ل ا ن ا حلاق في البابا عرفوا ن ا أ خ مرتحي ا لايحلق إ ل ا الشعر ب ا ل ط ر ي ق ة الشرعيه بحلق عندهم مشاع الشرع وربنا رزقه والله مش حيرزق ي غ ل ب ه يخليهم ويلات الشعب كله بتاع الوبيلات الشعب كل وقت ايه زيرو اتسعمئه زيرو س ت م ي ه الشعب عنده يسهل في الوبيلات <تصفيق> نعم هاه لا م ع ر ف و ش مش ش ع لا لا تقلني عنه ولذلك ا ل ا خ و ة مفروض ا ل ح ق ي ق ة اقول هذا ا ن د ا ء كل حلاق شرعي يجب ان تساعدوه يعني تذهب إ ل ى تبحث عن ا ل ل الشرعي وتهلع عنده ل أ ن ه د ه ر ج ل ملتزم بالشرع ي ر ج ع أ ن يلتزم الشرع الاخوه ر و ح له وعندي ض ع واحد كبريا والثاني ايه ما ينفعش اذهب إ ل ى هذا و أ ع ط ي ه أعطيه دخلا مضاعفه ا شيخ قال من سوى وضوء السواك وغسل كفين ث ل ا ث ة و ر ج ب النوم ل ي ل ن ا ق ذ الوضوء و ا ل ب د ا ء م ض م ض ة و ا ل ا س ن ش ا ق والمبالغه فيها لغير صائم, صائم وتخليل اللحيه ا ل ك ث ي ف ة و ا ل أ ص ا ب ع والتيارن و أ خ ذ ماء جديد ل ل أ ذ ن ي ن والغصن ا ل ث ا ن ي ة والثالثه الكلام ده م ع ن ا يتحدث ا ل آ ن المصنف عن ص ن ن الوضوء غ ص ل الكفين ث ل ا ث ة لماذا ثم ل أ ن الكفين هم اله ايه نقل الماء إ ل ى ا ل أ ع ض ا ء تنقل ماء عن طريق الكفين فينبغي أ ن ايه تغسلهما حتى تستطيع أ ن تنقل الماء إ ل ى ا ل أ ع ض ا ء وهو نظيف طاهر و ر غصن الكفين ث ل ا ث ة ويجب النوم يجب من نوم إيه هو من نوم نجب من غصن الكفين ثلاثا ينتقل ا ل ا س ت ح ب ا ب في الوضوء الى الوجوب عند حال الاستيقاظ من الايه يعني معنى ذلك ل أ ن ك لا تدري أ ي ن باتت ولذلك ت ت و ض ع بيدك و أ ن ت لا تدري فغصنها لا يضع ب ا ل إ ن ا ء الا أ ن يغسلها إ ي ه ثلاثه ط ب واحد يقول أ ن ا لن أ ض ح ى ب ا ل إ ن ا ء ايضا لن ت ت و ض ى إ ل ا باستعمالها فيجب ت ض ى ب أ شيء بها ف أ عند الاستيقاظ من النوم أ ن تغسلها ثلاثا قبل أ ن ت ت و ض ى نعم يغسل ه إ ل ي ه ث ل ا ث ة من ق ل ت ه يعني الشيخ بيسال ويقول هو امن اين باتت يده يعني امن يعني راح جاي وضحى في الكيس نيون وربط عليها س ل ب ة ومكتف يديك د ه ولهذه اين باتت يده؟, أي يده هل يجب عليه ان يغسلها ثلاثا أ م أ ن ا ل ع ل ة هي ل أ ن ه لا يدري اين باتت ل أ ن النجاسه ي ه ستوصها العلماء اختلف و ا ا ل ح ق ي ق ة وعرض هذا الخلاف اكثر من ع بعضهم قال هو أ م ر تعبدي لا ل ع ل ة يعني يجب عليه إ ذ ا ق ا م ا ن ي ه ل أ ن ا ل ن ج ا س ة قد تتحقق وهو وضح في كيس ياتيه هوام دواب إ ل ى غير ذلك بعضهم قال الحكم ل ع ل ة و ا ل ع ل ة هي ما ظنت النوم ظنت ان, ان, تتنجى ان تنجس ت اليد ف إ ذ ا ت ح ق ن من عدم نجاستها فيجوز له أ ن لا إ يه ولكني أ ح ت ا ط ف أ ق و ل الغسل أ و لا ل أ ن رسول الله قال إ ذ ا قام أ ح د ك م من نومه فليغسلها سمعنا و ط ع ن ا ن ا غ س ل ه ا ثلاثا ف إ ن ه لا يدري أ ي ن لبست إ يده قال يده واجب النوم من نوم ليل ن ا ق ض ا لوضوء النوم ا ل ح ق ي ق ة ناقد لوضوء طبعا إيه معنى النوم انوار الوضوء و نوم ناقد لوضوء ونوم غير ناقد لوضوء كلام ناقد في نواقض الوضوء لكن هذه ا ل ت ف ر ق ة ينبغي أ ن تزول بضابط واحد هو الشعور يعني هم فرقوا بين من ينام على جنبك وبين من ينام متكئا وبين من ينام إيه؟ يعني واحد في الدرس ايه الدرس الآن ينام عليه على رحمه الله في تمن ا منا قال وقدر الله ان اجلس بجوار رجل من الذين يقولون بهذا ا ل ر أ ا ش أ ان نوم المتمكن لا ينقض اليه فاخذته سنه من النوم فانقلب يمينا فخرج الريح من اسفل وانا اسمعه فقام وقال قلت له بعد أن قم و ت له قل ما ت أ ض ا قال أ ن ا متمكن قال لقد سمعتها متمكن ايه, إيه اذا ا ل ع ب ر ة في هذه ا ل ح ا ل ة بدءا ج ا س الشعور فلما انت غبت عن الوعد يعني أ ن ا لا اعطي درسا ايه وهو نام الشيخ قال ل ي ه انا مش فاكر قال ا ي ك ن ت لا ما سمعتش المكبر فان تجمعه غاب عن الادراك فيتوضا بلا نقاش سواء متمكن أ و غير متمكن هذه ا ل ع ل ة والله تعالى يعني قال والبداءه المضمضه الوضوء ا ل م ض م ض ة من السنن طبعا في خلاف بين العلماء في ا ل م ض م ض ة والاستنشاق هل هما من سنن و ض و ء ام من ايه من واجباته طبعا بعض ذهب الى انه و ا ج ب ودليل القوي ح ق ي ق ة لانه من الوجه وربنا يقول فاغسلوا و ج ه ك والوجه لا ا م ل الا الانف و ا ل ه والفم ف ا ل م ض م ة من غسل وجه والاستنشاق من وسط الوجه والنبي ما ثبت عنه أ ب د ا أ ن ه توضا دون مضمضه و ر ؤ واستنشاق فقد بين ه صلى وسلم ان ا ل م ض م ض ة والاستنشاق يدخلان في و ا ت ب ا ت ا ل و فالحقيقة ه ن والاستنشاق ا خلاف المضمضة ك في طبعا بيأذر د ة أنا هذا في العدة قلت في ذكرت ذلك ا ل عده نطلبه و بمجه ت والاستنشاق بايه ب ن س ن ص ا ر إ ذ ا استنشقت فاستنسر والمبالغه فيهما لغير, صائم. المبالغة فيهما لغير إيه؟ صائم يعني الصائم لا يبالغ وتخليل اللحيه ة ل ي ل ه ا إيه بس ا ل ل ح ي ة ا ل ك ث ي ف ة التي تواري و ج ه أ م ا ا ل ل ح ي ة ا ل خ ف ي ف ة ينبغي أ ن يدخل الماء إ ل ى ا ل ب ش ر ة تخليل ا ل ل ح ي ة ما معنى التخليل ان يدخل الماء ب أ ص ا ب ع ه في ا ل ل ح ي ة تخليل وله طرق ع د ي د ة إ م ا أ ن يتخلل الماء ا ل ل ح ي ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة و إ م ا أ ن ي تشرب الماء ل ل ح ي ة ا أ م ا إ ذ ا كانت خ ف ي ف ة تظهر ما تحتها ف ن ب غ م أ ن يغسل الوجه ي ب ذ ا كانت ق ف ي ف ة ت خ ت ل ف عليه على ا ل ك س ي ف ة قال والتخليل اللوحيه ا ل ك ف ي ف ة و ا ل أ ص ا ب ع تخليل ا ل أ ص ا ب ع إ ذ ا ت و ض أ ت فخلل ا ل أ ص ا ب ع هي معنى خلل تدخل الماء بينه بين ا ل أ ص ا ب ع و ا ل ح ق ي ق ة بعض اخواننا أ ث ب ت الوجوب التخليل ا ل أ ص ا ب ع لي ا ل أ ص ب ع أصابع ا ل ل ر ج يلتصق ن ي بعضها ببعض ف إ ن لم تخلل ت إ ل الماء ل بين الأصبعين ا سيدخل هنا أ م لا يدخل شعر الزكلان فيعتبر هذا عدم وصول الماء إ ل ى جزء من القدمين فلا بد أ ن ينفذ الماء إ ل ى جميع القدم فالتخليل يضمن وصول الماء إ ل ى الايه إ ل ى كل القدم طبعا فيلم القدم قال والتيامل التيامل يعني ي ب د أ باليمين و أ خ ذ ماء جديد من ازمين طيب لو توضا رجل من العزيز بالله و ب د أ بالشمال قبل اليمين و ض ج و ه ما صحته صانع معنا شميه مش ع ل ا لا أ و ل ك ر ه ل أ ن ه ا ن ت ز م ما قال التيمم س ن ة وليس بواجب ولا مؤكد إ ن م ا هو مستحب قال و أ خ ذ ماء جديد ل ل أ ذ ن ي ن لكلام ا ل ه ا ه لا دليل عليه يعني يقول المصنف أ ن ت أ خ ذ ماء جديد ل الايه ا ح مسح أ ذ ن ي ه م ا فضل من شعر ر أ س ه مسحه يعني كذا كذا كذا بس انما واحد يقعد ي غ س ل ه نعم ا ل أ ذ ن ا ن من الايه من الراس نتكلم عليها يشيخ ا ب النواقض و ا ل غ س ل ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة يعني ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة من ا ل س ن ة والواجب هو الايه غسله واحدة. ما, زاد ما زاد هو سنه ة ما زاد وما سنة و زاد بدعه ل أ ن البعض لا يغسل ثلاثا وانما يغسل عشرا أ و خمسه يبنى على الاقل خليها ث ل ا ث ث ل ا ث ه او ثني يبنى عن الثني وهكذا إ ذ ا ك م الله خيرا ونتخذ إ ن شاء الله بعد ذي ي ه سامح تخليل أ ص ا ب ع بالقالب الخنصره بالصبع ده、نعم. كله بقى إ ن شاء الله ما حكم السلام على النساء يوم الاثنين اللي هو بعد العيد ما في درس ده ثلاث ايام التشريق كل لحم واستمتعوا في د ر س عيد السبت العيد الاحد تاني اول ايام ا ل ت ش ر ي اثنين تاني ايام ا ل ت ش ر ي ت ايام ن الاكل ت ش ر ي م والشوب كلو ا يشربوا ما حكم السلام كلو بعده ما نبدا ان شاء الله الدروس لا جمعة في درس. حتى اعد تكمل سبع ج م ع ة سبع قيامه ش ي لحم ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة طيب ن س ئ ل ة ما إ ن شاء الله ن س ئ ل ة في دقيقتين ما حكم السلام على النساء و خ ا ص ة في يوم العيد ومن واجب فعله في هذا اليوم ب ا ل ن س ب ة للسلام حرام أ ن تصافح النساء إ ن م ا السلام بالفم وليس ب ا ل م ص ف ح ه قال نحن ع ي ئ ل ه لا تمتلك إ ل ا من فن إ ل ا مدفن واحد فهل ي م د د في ف نفس المكان ل أ ك ث ر من شخص بالطبع يجوز ص ح ا ب ة دفنوا أ ك ث ر من صحابي في مكان ل ه واحد لا, لا نساء ورجال لا رجال مع رجال ونساء مع نساء للضروره يجوز, يجوز أ ن تدفن ل ل ض ر و ر ة ن ض ي ق المكان حاضر ا ل ش ب و ر حاضر ها لا باس طيب ا ل س يا اخوان الجسر طيب احنا عاوزين كده ايه ا ل وراء د ي ا ل وراه ك م ي ة ب س ي ط ة يصورها و و ز ح ه ا و توزع طيب ف ض ل يا شيخ ف ض ل يا شيخ الشيخ يوسف خلاص ي س ذ ي انصرفوا شيخ ا عني ان شاء الله جزاكم الله حتى شيخ يسمو المراه حتى ورا من صحاته شوفوا ا ل ا خ و ة لا فائده ف ط ب ع ن بطل توزيع يا شيخ نقعد ونعتقد ونصور ونروح لا إ ل ه إ ل ا الله م ا ينفع ا ل ل هذا ه الكلام لا باس جبتهم ط ي لا اعرف ماذا اقبل على السيد ة أخوان. عاوز أخواننا أنصرف بس بدون زعاجة للمس طبعا يوزع الطبيبات تقول اه او لا حطي ديال ا ل ش ن ط طب يا اخوانا نعم يا شباب البخر حاضر على البخر ح ل ي ا ي و ن الدفء على سطح ا ل أ ر ض داخل ع ج ر ة يعني بسلالم نعم يجوز في حال ان الماء يطلع ل ى الارض ولا تستطيع ان تنزل في ا ل ض ي و ف ي ة ارض ر م ل ي ة الماء م ج ر د ان تحضر الارض ينبع الماء في هذه ا ل ح ا ل ة لا م ش ك ل ة في هذه ا ل ط ر ي ق ة اعمل مندوب د ع ا ي ة ط ب ي ة ب ش ر ك ة ا د و ي ة واطلب مني القيام بعمل د ع ا ي ة يا اخوانا في إ ي ه لا إ ل ه إ ل ا الله يا أ ه ل العزيز ماذا معك تعجمها ا اولك من كل ايه يا يا شيخ لو, لو ان ل و أ الماء إ ي ه تحفر ف لا يجوز خ ر الماء لا لا لا ج اعمل و مندوب دعايه طبيه ل ش ر ك ة أ د و ي ة مطلوب مني القيام بعمل دعايه دواء مضاد ل ل ج ل ط ا ت يستخدم في العناء ل م ر ك ز ة ومستخلص من ر ا ل العلم خ ن ز ي ر مع و ج و د أدوية في ه ذ ا ا ل م م ج ا ل س ت خ ل ص م ن الأبقار فلا أعمل على ع هذه د ا ي ة لهذا الدعاء أم أ ت ر ك أترك لا أترك. فان تيقنت أ ن هذا مستخرج من الخنزير فما جعل الله شفاء أ م ت ي في مخر ا ما عليها رجل يظهر على التلفاز في القنوات الفضائيه ويخبر المتصل عبر الهاتف عن اسمه فيقول ل ل هذا ا ر ج الذي يظهر على التلفاز ا لشخص المتصل به عن أ ش ي ا ء حدثت ه من قبل بمجرد أ ن ه علم اسمه ويعالج الناس ويقول الذي ي ص ب له العلاج ان الذي يسفه الله وليس أ ن ا ونشعر ا فيه إ ذا دجال يا م و ل ا ن ا يخبره عن اسم أ م ه واسمه ابيه وعن أ ش ي ا ء يخبره القرين فهذا دجال لا يجوز دجل سمعت حديثا صلاه البخاري ان رسول ا ل صلى الله عليه وسلم كان يرفع يعني عليه ان ل س ج و د وهناك حديث اخرجه الشيخ الاداني لا الصواب أ ن ترفع ل ك وانتقاء ل أي شيخ ب ا والعلماء أ ق و ا ل في هذا ح ق ي ق قالوا أ ن ا ل ص و ر ة تكرر نزولها أ ك ث ر من م ر ة م ر ة في م ك ة م ر ة في ي ن في ا ل م د ي ن ة يعني قالوا بتعدد النزول بعضهم قال فصل لربك و ن ح ر ليس المقصود هو ص ل ا ة العيد وانما ا ل ص ل ا ة ع ب ا د ة لله والنحر ع ب ا د ة لله لم يربطوها ب ص ل ا ة العيد فصل لربك وانحر لربك فلا تصلي الا لربك ولا تنحر إ ل ا ن على م ع التراخي ن ع ما نعم م حكمه ما هي احكام العاقد بايجاز جزئيه